فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يضمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضي وعبقلين حسان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 إذا رجت الأرض رجوا وبسّت الجبال بسّا فكانت هباء أم بثّا وكنتم أزواجًا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة